الله ا ل يحب م ح س ن ن ي و ا إذا ل ذ ي ن ف ع ل و النابلسي فاحشة أو ظ م و ا أ ف س ه م ذ ك ر ه للعلوم ب ه ومن يغفر ا ل ذ ن و ب إ ل ا ا ل ل ه و ا م ي ص ر و ا على م ا ء الله و الحسنى